وبركاته. الحمد لله وكفى ب ر ا الحمد ت ه لله و ك وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بلغنا رمضان اخيرا جاء رمضان و ل ل س ن ة ا ل ت ا ل ت ة بفضل م ن ة الله سبحانه وتعالى بدل ما الواحد بيفطر في بيته بيفطر مع كل الناس اللي بيحبون في كل مكان كل عام و أ ن ت م بخير يا اخواني في الله كل عام و أ ن ت م بخير يا اخواتي في الله ربنا يجعلوا خير رمضان مر علينا في حياتنا انه ولي ذلك والقادر عليه اتيتك ا ت ل ن و ا ذلي وفقري وأسفح بين ي وأسفح ر اتيتك ض ك زهري أ أ ن ت حبيبي وروحي و أ ن ت محير قلبي وفكري أ س ي ر إليك سفينة ي شوق د اليك ف ع ه ا ا م و ج ف ل بحري أ س ي إليك ر س ف ي ن ة شوق يدافعها الموج في كل بحر ي فلي أ ل ف نجوى ولي أ ل ف شكوى وعندي أ ل ف ق ص ي د ة شعري عرفت ا ل ح ي ا ة ممرا إ ل ي ك وليست م ن ا ي ة ولا منايا مستقري وليست مناية ولا مستقري في ناس يا إ خ و ا ن ي من حب الله مرضتش تعيش مع حد في الدنيا دي كلها من كتر م حب ربنا اللي, رمضان اللي ربنا بلغنا إ ي ا ه ده ر س ا ل ة من ر س ا ئ ل حب الله لنا كلنا من كتر حب ربنا مش عايز يشوف حد ولا عايز يعيش مع حد عايز يبقى في خلوه مع الله لو أ ن ا كلمتكم الوقت ع م واحد طيب وكريم وودود والصفات ا ل ج م ي ل ة كلها فيه هتحبوا ش و ي ة هتخلص ا ل ح ل ق ة ه ت ل ا ي الباب ي خ ب ط و ا فيه دي ج ي ا ل ك من مين د ه فلان اللي انا كنت ب ك ل م ك و عنه هتحبه اكتر هتنام كل يوم تصحى تلاقي ورقه بين جنيه جنبك تصرف منها اللي انت عايزه د ه مين اللي بعتهالي فلان ش و ي ة هتلاقي رقم تليفون حد بعتهولك اي م ش ك ل ة اتصل اي ا ز م ة اتصل اي ح ا ج ة اتصل و ط ل ب اللي انت عايزه دا رقم مين فلان تحبه قد ايه طب لما تعرف ان فلان عايز يقفلك تشتا ق وتفرح قد ايه يا جماعة. أ ح د السلف بكى شوقا إ ل ى الله ستين س ن ة ستين عاما انت م ر ة دمعه شوق نزلت من قلبك نفسك ترى الله نفسك تشوف ربنا سبحانه وتعالى يا إ خ و ا ن ي في الله عايزين, عايزين رمضان دا يبقى رمضان في حب الله سبحانه وتعالى عايزين مشاعر حب الله تتجدد في قلوبنا عايزين يا جماعه يسكن في قلوبنا أ ع ظ م مشاعر سكنت في قلوب الصالحين تجاه حب الله لو واحد عملك اللي عمله لك ربنا واحد على مليون من ا ل ا ق م ل ه و ل ك ربنا سبحانه وتعالى قلبك هيذوب حب ليه و ش و ق إ ل ي ه فما بالك من ا ل ل ه سبحانه وتعالى إ خ و ا ن ي في الله يعني من شهور من شهور ق ل ي ل ة كانت لسه م م ث ل ة وكانت م م ث ل ة ك ب ي ر ة كانت ممثلة م ش خ ا ص يقولون ان هناك ا لسه ص غ ي ر ة و ا و ن ان ا ن ا ك اشخاص يقولون ا بتحكي ق ص ت ه ا ب ت ق و ل س ب ح ان الله ا ل ع ظ ص ي ق و ل م ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص ي ة و ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان ه ن ا ي اشخاص ي ق و م و ن ان هناك ا رب ا ص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان ا ن ا ك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك ا ن خ ا ص يقولون الفيلم بتقول مع كل أ د ن كانت تسيب المشاهد وتروح تصلي م ر ة ا ل أ د ن عد عليها ملحتش تروح تصلي في نفس ا ل م ع د فقعدت تبكي فكل الحوله ا مش فاهمين الفيلم أ ص ل ا من ا ل أ ف ل ا م ا ل ب ع ي د ة خالص خالص فكل فبتقول أ ن ا هبكي ه و ل ه م إ ي هيتحكوا ه علي لو قلتلهم أ ن ا ببكي ليه بتقول ساعتها بصتل ل ح و ا ل ي ا كده قلت إ ي ه ده أ ن ا عايش كده أ ن ا هعيش في المكان د ه أ ن ا هموت و أ ن ا وسط دول أ ن ا هعيش طول حياتي و في اللي انا بعمله دا بتقول ساعتها شفت وكلمه ديب من لسانها ساعتها شفت باب جامع كبير قدامي مفتوح و س ج ا د ة م ف ر و ش ة ل غ ا ي ة باب الجامع حسيت ان ربنا بيقول المكان دا مش مكانك حسيت ان ربنا ب ي ن د ي ن ي حسيت ان ربنا بيقولي س ب اللي انت فيه وتعالي فراحت للخادمه بتقولي انا حاسه ان ربنا بيناديني انا ح ا س ت ان دا مش مكاني قالت لا, لا بيناديك ازاي يا بنتي ده ا ن ت لسه في اول طريق الشهره ق ل ت ل ا انا حاسه انه بيناديني وهي بتقول ا ل ك ل م ة دي سمعت ان الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر قالت لها شوفي انا مش بقولك ربنا بيناديني قالت لها استعيذي بالله يا بنتي د ش ت ا ن د ش ت ا ن والعياذ بالله شايفين التعليق بتاع و ا ح د ة م س ل م ة على نداء الله لامام من اماء الله سبحانه وتعالى بتقول بعدت عن الحجاب ا ل ف ت ر ة ديت وجات ف ت ر ة لقت الناس صلعه ع م ر ة كان نفسها تطلع ع م ر ة ملهاش محرم بتقول بتقول بقت ت ص ل وتعيط وتخلع نفسها قضته وتقول يا ر بتعبيراتها ب هيا ن ت مش عايزني يا رب انت مش راضي عني يا رب انت مبتحبنيش ا يا رب انت غضبان عليا انت مش ع ا ي ز ن اجيلك ليه انت مش قابلني ليه انت مش راضي تقبلني ليه يا رب ب ت و ل أ ي ا م ولقت اتصال من عمها عمها كان عايز ت ط ل ع م ر ه ولكن بيقدم رجل و ي أ خ ر رجل خد معاك راحه العمره كانت ن ق ط ة تغيير في حياتها عايز أ ق و ل ل ك م ان ا ل م م ث ل ة ده ايه الي يمكن أ ل و ف من الشباب والبنات بل يمكن ملايين من الشباب والبنات يا ج م ا ع ة فتنه في دينهم بسبب مثل هذه ا ل أ ف ل ا م إ ل ا انها لما رجعت ووقفت على بابه وقالت له قبلني رب اقبلني يا رب وكانت طالعه من القلب الله فتح لها الابواب ب إ ذ ن ه و ب م ش ئ ت ه سبحانه وتعالى يعني إ ي ه يعني واحنا الوقت في ا ل أ ي ا م د هي اخواني واحنا الوقت المغني المغني اللي كل ك ل م ة في كل أ غ ن ي ة ب م ع ص ي ة غنى ا ل أ غ ن ي ة ديات كم م ر ة وعمل مئات ا ل أ غ ا ن ي ومئات ا ل أ غ ا ن ي دي غناها في الحفلات والشرايط أ ل ا ف المرات و ا س م ح ه ا ملايين الناس انت ا ل ن ه ا ر د ة بدمعتين توبه صادقين و ك ل م ة اقبلني يا رب الله يغفرلك كل ا ل ف ت ا ة الي ل وقعت في الزنا العرفي وحملت م ر ة و ا ث ن ي ن و أ ج ه ض ت نفسها وبقت ق ا ت ل ة وعملت جرايم تخلي أ ب ر ه جحيم مشتعل عليها تخلي أ ب ر ا ه نار م س ت ع ر عليها ا ل ن ه ا ر د ة بدمعتين تقدر تتوب بدمعتين صدق وندم وهي بتقول قبلني يا رب يا ج م ا ع ة يا جماعة لازم ا ل أ م ه كلها تقول قبلني يا رب لازم ا ل أ م ة كلها تقول ق ب ل ي يا رب اللي ضيع حياته و ر فلوس يعني شويه ورق وورا عقارات يعني شويه تراب وورا مركز يعني حته كرسي ه ي ر و لربنا بشويه ورق وشويه تراب وكرسي لازم يقول ق ب ل ي يا رب اللي ع ب ت س ج ا ر ه مخدرات عشانها ممكن يقتل ابوه عشانها ممكن يقتل امه عشانها ممكن يسرق عشانها ممكن, ممكن يكدب لازم يقول ق ب ل ي يا رب اللي شرب خمسين واحد مخدرات وعرفهم سكه المخدرات وعرفهم ي ج ي و ه ا منين والخمسين واحد كل واحد منهم علم خمسين واحد واحد منهم روح قال لهم وقتي فلوس مرضتش قتلها واحد منهم ر و ح مخمور وقع في الزنا في ع محرمه واحد منهم راح ضرب ابوه او كسر ابوه او قتل ابوه واحد منهم راح عمل ج ر ي م ة كل ده في م ز ا ن ه هيصدم يوم الايام ده لازم من الوقت يقول اقبلني يا رب كل و ا ح د ة علمت خمسين واحده المكياج كل و ا ح د ة من الخمسين علمت خمسين واحده المكياج دي تبرجت ومشت في الشارع ف ت ن ت شباب ودي ودي ودي أ ت ل ا ق ي كل دول في م ز ن ه ا لازم تقولي قبلني يا رب كل شاب أ ب و ه عايش في د و ل ة في أ و ر و ب ا وامه ع ا ي ش في د و ل ة ت ا ن ي ة في أ و ر و ب ا وبيتقابل معهم في د و ل ة ت ا ل ت ة في أ و ر و ب ا وعايش تايه لازم يقولي قبلني يا رب لان ملوش حد يسمعه غير ربنا سبحانه وتعالى كل شاب دمه تسمم ب ا ل م خ ض ر ا ت وقلبه تسمم بالشهوات و ع ق ل ه ت سم م بشفهات ا ل و جسمو شاسما م ب ل ز ن ا و ع ي ن ه ت سممت بالمواقع ا ل ق ذ ر ة و إ ط ل ا ق البصر لازم ي ص ر خ ل ح د م ا س ر ا ق ي خ ل ص و يبكي ل ح د م ا ا ل دموات خ ل ص و ب و ل ق بلني ابلني يا رب اقبلني يا رب لازم كل واحد مننا ا ل ك ل م ة دي تبقى هدف حياه واقبلني يا رب كل واحد صاحب مركز ا س ت غ ل و ا ل خ د م ة مصالحه مش مصالح المسلمين لازم يقول اقبلني يا رب كل واحد معصاش ربنا م ع ص ي ك ب ي ر ة ولكن مفيش غافل مفيش في قلب حب الله مفيش صله بينه و ب ن ربنا مفيش قيام كل و ا ح د ة حياتها حاسب يا ولا ح س ب يا ولا وحاسب يا بنت ق خ ا ص ة بالله لازم الكل يقول اقبلني يا رب كل ف ت ا ة عرفت ولد حطمها حياتها حطمها وعذبها وخسرت كل ش ي ء ولسه معذبه لحد الان لازم تقول اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب متعرفش تقف من ايديه بعد ما نخلص الحلقه دي بتتوضا وتصلي ركعتين وتقوله ل اقبلني يا رب اقبلني يا رب انا جربت كل المعاصي والذنوب وما وصلتش ل ح ا ج ة ما وصلتش غ ل ا للعذاب يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب ده انا شويه تراب م ل ه م ش قيمه انت اللي خلقتهم وخليتلهم ق ي م ة انا من غيرك مليش ا ق ي م ة اقبلني يا رب متعرفيش ا تقومي تتوضي وتصلي ركعتين وفي كل سنه ج تقولي له قبلني يا, يا رب ده انا ماقدرش استغني عن الهواء النفس والنفس ده مخلوق اذا كنت ماقدرش استغني عن المخلوق هاستغني عن الخالق ازاي اذا كنت ادرشYes اي اي امخلوق やろう انا م ا ن ش باب غير بابك اقبلني ا رب الدنيا خدتني و بعدتني اقبلني ا رب انا محتاجلك بكل ز ر ه في حياتي اقبلني ا رب ده بني اسرائيل قوم موسى بسبب واحد كان عاصي واحد وسطهم كان عاصي كلهم كانوا هيموتوا من العطش كلهم حرموا القطر من السماء كلهم انا يا رب اقبلني ا رب عشان مابقاش انا اللي ضايقت ا ل ن ا م ة ب ا ي ض ق ب ل ن ي ا رب عشان مابقاش انا اللي ضايقت فلسطين اقبلني ا رب عشان مابقاش انا سب ب في اغتصاب مسلمك اقبلني يا رب اقبلني ما ب يا رب امه ي ده للعاصي ب اقبلني يا رب امه ي للعاصي يقول ايه هما اللي أ ص ر ف على نفسه يقول ايه هما اللي عمل أ ل ف أ غ ن ي ة واللي عملت عشرين فيلم واللي فتن المسلمين واللي فتنت المسلمين واللي بقاله عشرين س ن ة ما صلاش واللي عمره ما طلع زكاه واللي واقع في الزنا واللي ك ن ب مخدرات يقول ايه إ ذ ا كان سيدنا إ ب ر ا ه ي م ب ي ب ن ي ا ل ك ع ب ة وبيقول اقبلني يا رب ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا يا, يا شباب يا إ خ و ا ن ي يا ا م ة محمد ا ل س ل س ل ة دي ليه سلسله تقبلني رب ا ل س ل س ل ة الي ل احنا فيها ده ايه هدفها ايه هدف ا ل س ل س ل ة دي صرخه انقاذ لكل عاصف ا ل ا م ة يا جماعه اغلى اجارين الوقت في امه محمد فين اغلى مكانين ب ي ت أ ج ر و ا اوضف الهيلتون في وش الحرم المكي في موسم الحج وشقف م ا ر ي ن ة في حز الصيف ب ت ب د أ من سبع تلات جنيه لعشرين الف جنيه وانت نازل في اليوم في اليوم الواحد ده واقع ا ل ا م ة الي ل احنا عايشين فيها اقبلني يا رب صرخه ايقاظ لكل انسان عنده قلب صرخه إ ي ق ا ظ من واحد هنعمل إ ي ه ج م ا ع ة عارفين ا ل ن م ل ة الي ل بنمت على ظ ه ر ه ا ورفعت رجليها بتعملي إ ي ه سمعت إ ن السماء تقع على ا ل أ ر ض طب وانت هتعملي إ ي ه هاعمل إ ي ه اللي هقدر اعمله اعمله اللي هقدر ان ن ا أ ح ا ر ب ب أ ي م ع ص ي ة في ا ل أ ر ض أ حارب ب أ ي م ع ص ي ة ربي بيعصى بيها اللي هقدر ان ن ا أ ج ا ي ب ب أ ي عدو من أ ع د ا ء الله ه ع م ل ه الله بيعصى يا جماعه في امه محمد ليلا ونهارا ق ب ل ن ي ي اقبلني يا رب اقبلني يا رب الواحد سبحان الله العظيم الواحد ق ت ل و ا حاسس باحساس الدعاء إ ل ى الله وهم ر ك ب ي ن في س ف ي ن ة ا ل ن ج ا ة وبينادم بينادوا في كل شاب وكل فتاه وكل مسلم ب ي ع ص ربنا بيقولولهم اركب معنا اركبي معنا اركب معنا اركب اللتفيه ي ا ن وهم وخداع اركب معنا وشباب ا ل ب يقولوا ساوي الى جبل ي ع ص ب و ن ي من الماء ساوي الى ع ل ا ق ة بمتشاب ت ع ص ب ن ي من العنوسه ساوي الى الشريط أ غ ا ن ي تعصبني من الاكتئاب ساوي الى شرط ي مخدرات يعصبني من التعاسه ساوي الى اربح ا م ن ك رباوي تعصبني من ا ل ف ق ر يا اخواني يا ا م ت محمد لا عاصم اليوم من امر الله لا عاصم ما اليوم من امر الله الا من رحم الواحد و ج ي في الطريق او ا ل م ر ك ب ت س م ه ت قول الله عسى الله ان ياتي بالفتح قلت يا رب الفتح يا رب ش ب ي ت فتح قلبه فتدتم إ ل ي ك يا رب عصى الله اياتها بالفتح هي د ي ن ي ة الواحد في ا ل س ل س ل ة دي عصى الله اياتها بالفتح عصى الله إ ن المشاهد اللي بنشوفها في البلجات والمصايف و ا ل ن و ا د ي والشوارع والواحد يعد ويقول انا يحيي هذه الله بعد موتها الله قادر يا جماعه الله قادر الاحساس بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الناس بيقول لهم و أ ن ا اخذ بحجزكم ا عن النار مسك فيكم مش هسيبكم تودوا نفسكم ج ن ب و أ ن ت م تقحمون فيها هو ده ا ل إ ح س ا س ل ل و ا ح د وهو ماشي في الطرق وماشي في الشوارع ح س ه تجاه الناس و أ ن ت م تقحمون فيها مصمم انه يرمي نفسه فيها هل إ ل ى خ ر و ج من سبيل من الوضع اللي احنا فيه ده إخواني في, الله. اخواني في الله اقبلني يا رب اقبلني يا رب يعني واحد ممكن يقول طبعا ربنا ممكن يقبلني أ ن ا ربنا ممكن يفتحلي بابه أنا ا ا ربنا ممكن يتوب علي أ ن ا ربنا ممكن يقبلني فعلا أ ن ا عملت كتير أ ن ت مش عارف أ ن ا عملت إ ي ه أ ن ت مش عارف أ ن ا عملت إ ي ه انتم مش عارفين ا ل ز ن و ب والكبائر والمعاصي يا ج م ا ع ة محدش ا وقف على بابه ومقبلوش ا محدش ا قاله قبلني يارب ومقبلوش ا دا قبل ا اعتى المجرمين ده إ ب ل اللي عمل اللي محدش ا في ا ل أ ر ض الوقت عمله شوفوا ربنا إ ب ل م ن قاتل ا ل م ئ ة اللي قتل ميت نفس وهو بيقتل ميت نفس شاف خروج الروح ميت م ر ة شاف موت مره واحد وبيموت مفكرش مره ة ن ممكن、أمكانهم. مفكرش مرة ممكن أنه يموت الرجل ده تاب يا ج م ا ع ة قبل ما يموت بساعات ق ل ي ل ة لو مكانش تاب كانت حاسب على ميت أ ك ل خدو ا بالكو الرجل ده مش قتل بس أ ص ل اللي قتل ده يقنن زنا ويقنن شرب خمر ومخضرات و... ويقنن ويقينا ا ع م ل كل ا ل م ب ق ا ت إ ن م ا هو كان حاسس إ ن أ ش د ذنب هو القتل فده اللي كان بيجهر ا ب ه الرجل ده قتل م ي ت نفس في ناس في امتنا قتلوا ك ت ر منه في ناس في امتنا اللي, بي... اللي بيجهر ا ب ا ل م ع ص ي ة المطرب اللي غن ى في حفله حضله فيها م ئ ة أ ل ف شاب ده انت بتقتل م ئ ة أ ل ف شاب الالبوم اللي فرقه وكسر الدنيا وسبعه خ م س ة مليون شاب ا ل م ط ر ب ة اللي عملت فيلم ه وفيلم غنائي ولا ولا, ولا عملت ح ف ل ة وسمعها مليون واحد اشد من الرجل ده、هو. اخواني في الله قاتل الماء ده هو قاتل الماء حس ان هو حاس نفسه هو ربنا يقبله حدث في ل ح ظ ة بعد ما عمل كل ده انا ح ا ي ز اقولك ان م ا ما م ا عملت ربنا يقبلك بعد م ي ت قتله بعد يا ج م ا ع ة ا ل ز ن ا قد ايه بعد عمر كله معاصي قد ايه انت عملت ايه في اللي هو عمله يعني بعد كل ده حاس ان يارب يارب انت ممكن تقبلني يارب انا ممكن ارجع طاهر ونظيف يارب انا ممكن اتخلص من اللي انا فيه ده يا رب انت ممكن تقبلني انا رب اعصتك بكل انواع المعاصي انا رب اعصتك في كل مكان في الدنيا كل يوم كنت م ع ص ي ك م ع ص ي ة شكل كل جرحه من جوارحي عصتك لحد م ز ه ئ ت معاصي و ل ا ع ي ا بالله انا يا رب ممكن تقبلني يا رب ياناس دلوني على حد يدلني على ربنا دلوني على حد يوصلني لربنا ياناس انا قتلتي متنفس ما س بتقتل ب ه م كل يوم الف م ر ة د ل و ا على راهب راح للراهب قال له انا انا انا انا قتلت انا عملت كل ح ا ج ة انا هلي من توبه انا ربنا ممكن يقبلني انا لو وفت على بابه وقلت له قبلني يارب هيقبلني ولا مش هيقبلني قال لي من ت و ب ة قال له ملكش توبه توبه اللي انت بتكلم عنها قال له يعني إ ي ه انت لو قلت لا تفتقر ارحم إ ن ت لو قلت لي جالك أ خ ط ر مرض في الدنيا سرطان أ ي ح ا ج ة ارحم إ ن م ا تقولي ان أ ن ا أ ب و ا ب ر ح م ة ربنا مقفوله في وجهي تقولي ان أ ن ا خلاص ما ت ر د من ر ح م ة الله إ ن ت مينفعش ا تعيش إ ن ت لازم تموت أ ت ل ه أ ت ل ه وبعد ف ت ر ة مش قادر يا رب انت ممكن تقبلني يا رب أ ن ا ممكن يا رب أ د خ ل في أ ب و ا ب رحمتك يا رب يا ناس دلوني على حد تاني يا ناس وصلوني لحد يوصلني ر ب ن ا لحد يوقفني على باب ربنا سبحانه وتعالى د ل و ا على عالم راح للعالم وراح ه و في الطريق زي مريض السرطان اللي كل د ك ا ت ر ه قالوله خلاص ولكن بنعرف مرضى المسلمين جميعا يا رب اللهم امين يا رب لعلها د ع و ت فطر مستجابه إ ن شاء الله يا رب فهو رايح آ خ ر دكتور في الدنيا لو ده قاله ل خلاص يبقى خلاص وهو رايح رايح للعالم بيقدم رجل وياخر رجل لو قالي ان ربنا مش ه ي ب ل ك اعمل إ ي ه لو قالي ان ملكش توبه اعمل إ ي ه لو قالي باب ربنا مش هيتفتحلك ع م ل ايه ورايح ق د م الباب ي ق ف بايديه قادر ي خ ب ط بقديه على الباب ويخبط على ا تاني خ ا ي ف انه ق و ل له كلمة ي ق ت ل و ا بها ي خايف وفي الاخر يخبط على الباب, ويخبط على الباب ويفتح خ ب الباب ط على و ي له العالم م ا يقدر اول ما يشوفه يقول اي ك ل م ة اكثر من ك ل م ة واحده ة ل لي يقبلني انا لو على باب ربنا يقبلني انا لو قلت له قبلني هيقبلني ينفع يا من انا ربنا انا ربنا انا توبة وقفت باب رب قال له ومن يحول بينك وبين التوبه يعني يبلي أنا كان ممكن ربنا يبلي من زمان وأنا اللي مش عارف أنا زمان اللي عارف من بيوصل مش للرساين بيقول لي رجع لأرض غير ده كده مش مكانك ما تموتش ما تموتش هنا طبعا ايه قال له انطلق تموتش قوم يطيعون الله أطلع لأ معهم ما قالوش لا أنا هتوب عمل له فيها فإن مسيب زي الشباب الوقت أنا همسك العصار ينزل ملك الموت ويخرج روحه وهو في الطريق ب ي ق ا م وبيجاهد و ب ي س ح ف اقبلني رب وصلني رب ويوصلوا ربنا ربنا ما وصلش جسمه للبلد ولكن وصل قلبه إ ل ي ه ربنا قابل قلبه ربنا قبله وتنزل م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة وتقول إ ن ه جاء مقبلا بقلبه على الله وتصعد روحه مع م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة عشان ربنا من فوق سبع سموات يقول له صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين سبحان الله العظيم أ د ي واحد اهو قال مالي ر ب ربنا إ ل ه انت عملت إ ي ه انت عملت إ ي ه يا ج م ا ع ة اللي ي ج ي لربنا ربنا هيقبله ربنا إ ب ل ه و ف ت ح ل ه أ ب و ا ب السماوات السبعه وابواب رحمته ص ح ر ه فرعون يا ج م ا ع ة ص ح ر ه فرعون كانوا د خ ل ي ن د خ ل ي ن وهم يحاربوا موسى د خ ل ي ن كانوا سبعين أ ل ف ساحر فرعون لمهم من كل مداء مصر و م د ن مصر وهم د خ ل ي ن د خ ل ي ن على فرعون في كبيرة مراكز وهم ا واقفين م وقفين ا ل ص ح ر ا ء كل العدد بتاعهم س ي د ن موسى واقف مع عصايا م ا ه و ش ح ا ج ة أ ك ت ر من عصايا أ ل ق ى م و س ى عصاها فرعون مش فاهم ا ل ل ي حصل الناس مش فاهم ا ل ل ي حصل الصحراء واقفين لقوا العصيان بتاعتهم التعابين بتاعتهم بترمي نفسها في ب ق ع ص ا ي ة موسى ف إ ذ ا هي تلقف تلقف وما يقف ك و ن ولكن يقولون ا ه ا ل ع ص ا م ب ت ا ع ت ن ا ج ن و د لله ت ح ن ا ل ه م ي ت م ت و ل ا حاجة ت م ر ب ن ا هو كل حاجة ع ل ق ي ا ن ه م يتمتعون ب ا ن ا ت ر ت م و ا في ا ل ه ر ض ب د و ن بانهم ي ت ر ت ع ل ى م ش ا ع ر ه م يتمتعون ب ا ن ه ب ي ت م ت ع ا ل م ي ن رب م و س ى و ه ا ر ت م و ن بانهم يتمتعون بانهم ي ت م ت و ن ب ا ن ه ب ي ت م ت ع ا ل م ي ن رب م و س ى و ه ا ر و ن ب ح ن ا ا ك ت ش ف ن ا ا ن ر ب ن ا هو كل حاجة و ن ا ن ه م ي ت ل ت ع و ن بانهم يتمتعون ب ا ج ة قال ف ر ع و ن امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحره فلسوف تعلمون هتعمل ايه فرعون هتعمل افناس وقفت على باب ربنا قالت له اقبلنا يا رب هتعمل افناس وقفت على باب ربنا قالت له يا رب احنا عصبك كثير وحرمنا دينك كثير ووقفنا في وش انبيائك بس احنا رجعنا لك الوقت نقول لك اقبلنا يا رب سبعين الف ساحر يقولوا اقبلنا يا رب سبعين أ ل ف ساحر على الاثار اللي في بتفصير التفاصيل اللي القران بيقولوا ا قبلنا يا رب فرعون قال لهم له لاقطعن أ ايديكم أ و أ ر ج ل ك م من خلاف الايد اليمين والرجل الشمال ثولا أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن وحعلقكم في جزوع النخل قالوا لا ضير تخيل جاي واخدين إ ي د ه وهو اصلا بقولك الوقت يقول ا ق ب ل ن ي يا رب بس مستعد تدفع إ ي ه شوف السحره دفعه ايه عشان ربنا يقبلهم شوف السحره دفعه ايه عشان الله ي ق ب ل ه ش و ف م س ت ع د ي ة تدفعيه عشان يقبلك و ه م م س ك ي ن إ ي د ي ه م ب ي ق ط ع و ا حتت ب ي ق ط ع و ا ترنشات يا جماعه وقطعنا مش اقطعنا ت ق ط ع حتت وجسمهم قعد يتقطع حتت حتت ويسقط على ا ل أ ر ض قدامهم ودمهم بينزف وبعد ك د ه رجلهم رجل الرجل بتتقطع ح ت ت بعد ك د ه يدقوا بالمسامير بالمسامير ي ت ص ل ب ه م على جذوع النخل وجسمهم بينزف قالوا لا ضير لا ضير هنقطع ايديكو ا ل ض رجلكوا هنقطع ر رجلكو لضير ه ن د ق ك ب المسامير في ج ز و ع النخل لضير ا دمكم هينزف لضير ا الناس كلها تقف تشتمكوا تشمت فيكوا لضير انا ه الى ربنا منقلبون انا ن ط م ع ان يغفر لنا ربنا خطايانا احنا عايزين ربنا يقبلنا قبلهم ربنا واصطفاهم شهداء عنده ارجع ر ب ن ا هيقبلك ارجع لربنا هيقبلك ارجعوا يا ج م ا ع ة الامل في ا ل ت و ب ة ده اعظم امل في حياتنا جماعه باب رحمه ربنا أ و س ع باب في الوجود كله يا اخواني نرجع لربنا كل واحد اللي لازم يقول اقبلني يا رب اقبلني يا رب خالد بن الوليد ح ر ب ا ل إ س ل ا م أ ت ل أ ر ب ع ي ن واحد على جبل الرماه يوم غ س و ه ح د ولما جه في يوم ا ل أ ي ا م ا ل إ ي م ا ن دخل قلبه وقف والاقبلني يا رب اقبلني يا رب ربنا قبله وخلاه سيف الله سيف الله في ا ل أ ر ض ابو سفيان اللي حارب الاسلام في بدر واحد والخندق و ا ل ح د ي ب ي م ولما جه في ل ح ظ ة من اللحظات ودخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه ووقف على باب ربنا وقال له اقبلني يا رب اقبلني يا رب هو ا ن د من تقعد بامراته اللي كلت كبده حمزه اللي عضت كبده حمزه لما وقفوا الاتنين وقالوا اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب ربنا عملهم ايه ربنا فتح عليهم قد ايه يوم خانوا و ق ف ي ن الاتنين في غزوه ا ل ق ا د س ي ة م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة بعد متر س و ل الله صلى الله عليه وسلم واقفين والجيش ب د أ ي ه ر ب من قدام الفرس ووقفت عندي من تعود ب خ ل ع ت عمود خ ي م ة و ش ل ت ه وقالت يا جنود الله امن الموت تفرن و امن الشهاده تفرن و وابو سفيان اصد في عينه تحث ا ن ه ينزل ا ل م ع ر ك ة تاني وما يفرش ينزل يصاب في عينه ا ل ت ا ن ي ة ويبقى يفقد ع ي ن ه في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي تبقى من أ س ب ا ب ثبات الجنود في غ ز و ة ا ل ق ا د س ي ة ده أ ن ت مش بس هيقبلك ده هيقبلك وهيكرمك وهيحتفي بيك إ ن ه كان بحفيه ا ل ح ف ا و ة اللي ربنا ب ي س ت ه ي س ت ع ب ل ك بيها الحفاوه ان ربنا هيستقبلك بها بس تعالي الحفاوه ان ربنا هيفتحلك باب رحمته بها بس تعالي بس اف على بابه بس ايقن هو رحمن رحيم اد ايه مهما كنت عملت مهما كنت تركت صلاه مهما كنت اذنبت مهما كنت عملت اي معصيه لو جيت لربنا ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك في رحمته سبحانه وتعالى يا جماعه لو قلنا قبلنا يا رب ربنا هيقبلنا قد ي ه ربنا هيدينا إ ي ه ربنا هيعمل لنا إ ي ه ه ب ر ا ن الاسود خبر ابن ا ل أ س و د لما س ي د ه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من خرجت من م ك ة عشان تاجل ل ل م د ي ن ة خرج وراء كسر لها دوله و أ ج ه د ه ا وكانت حامل ورجعها م ك ة ثاني ه ب ر ابن ا ل أ س و د يا ج م ا ع ة بعد ما عدت بعد ما عدت ا ل أ ي ا م بعد ما عدت الايام الاسلام دخل في قلبه روح لرسول الله صلى الله عليه وسلم س ي د ه زينب مدت بعد ست سنين من الحديث م ت أ ث ر ة بالجراح اللي هباره بن ا ل أ س و د سببها ل ي ه ولما يرجع ويقول ا قبلني يا رب يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه التوبه ويقبل منه ا ل إ س ل ا م وحشيه ابن حرب اللي قتل سيدنا ح م ز ة واحد عمل زي اللي ب ي س ت أ ج ر ه في العراق كده تبع يعني تخيل يقتل ح م ز ة ولما يرجع ويقول ا قبلني يا رب ربنا يفتح له باب التوبه الدين يا كريم ابن أبي ج ل ا ل ل ي بينفق كان ض د ا ل د ي ن للنبي اقبلني يما يا وقال رجع رب ابن كثير بيقول ما علم عليه ذنب واحد منذ اسلم رضي الله عنه م س ت ع د ة تدفع ايه انت عارف ربنا يعملك ايه لو قبلك قاتل ا ل م ئ ة قاتل ا ل م ئ ة لما ا ل م ل ا ي ك ة نزلت م ل ا ي ك ة ر ح م ة ولا م ل ك ة عذاب ياخدوه ربنا اوحى الارض ا ل ط ا ع ة ان تقاربي والارض ا ل م ع ص ي ة ان تبعدي ربنا حركله الجبال من مكانها حركله الانهار من مكانها عشان ت ا ئ ب عشان واحد جاي يقول يقبلني يا رب عشان واحد رجع لربنا بيطلب القبول من الله انتي تعرفوا ربنا هيعملك ل ايه لو رجعتي وقلتي نقبلني يا جماعه انتوا مش عارفين ا ل ل ي ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل يزور غلام يهودي الغلام اسلم ومات ربنا لما قبله في دقايق اتحول من يهود الصحابي من ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعملي ايه عشان يقبلك ق ت ل ا ل م ئ ة زحف وهو بيموت زحف وروحه بتطلع من جسمه زحف وهو زحف مسك في التراب وزحف وهو جايله جلطه او نزف المخ او, أو س ك ت قلبي الله اعلم وعنده اتخل ب ه ز ح ف وهو بيموت ق ت ل ا ل م ئ ة زحف وهو بيموت يا ج م ا ع ة عشان ربنا يقبله قبله سحرت الطاعه ح ت ا ت عشان ربنا يقبلهم واقبلهم انا عايزك تعيش معهم قلبك مع نداءات ربنا ليك ربنا بيناديك. ربنا بيناديك ربنا بيناديك يا كل واحد معرض ربنا بيناديك يا كل م ذ ن ب ة ربنا بيناديك يا كل واحد فتنت أ م ه محمد بصوتك ولا تمثيلك ولا فلوسك ربنا بيناديك يا كل واحد ت ج ر ت في المخدرات ربنا بيناديك يا كل واحد فتحت قناه ف ز د ة ربنا بيناديك يا كل واحد كلت مال حرام او كلت ربا ربنا بيناديك يا كل واحد ح ر ب ت دين ربنا ربنا بيناديك ربنا ب ي ن ا د ي ك و لو سمعت ان د ا ء ربنا أ ح د ا ل أ ن ب ي ا ء بيقول بيكلم الى ب ي ق و ل يا رب لو ناداك الطول ما ت قال و ل ق اقول لبيك عبدي قال له فان ذاك العاصي قال له اقول لبيك لبيك لبيك عبدي لبيك دي ما عملتش ح ا ج ة في قلبك لبيك دي ما قصرتش في قلبك لما العاصي عصر اطاع ش ر ي ن س ن ة و بعد كده ع ص ر عشرين سنه ة جي يرجع بيقول سمع صوت بيقول له اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فاملناك عدت وان الينا قبلناك ا إ ن ع د ت إ ل ي ا ب ل ن ا ك عدت إليه قبلك اسمع ف ي ا ل أ ث ربنا ر ب يقول لدود يا داود لو يعلم المدبرون عني اللي مش عايزين طريقي لعودتهم و ث و ب ت ه م لذابوا شوقا إ ل ي يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي فكيف باللي بيقول اقبلني يا رب شوفوا يا ج م ا ع ة ربنا في الحديث الصحيح وبيقول يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته ف ا س ت ا د و ن ي أ ه د ك م يا عبادي ك ل م ة يا عبادي دي مشقتش ا قلبك ك ل م ة يا عبادي دي م ا أ ص ر ت ش فيك ك ل م ة يا عبادي دي مابكتكيش مين ب ي ن د ي مين من ي ب يقول لي من اقبل يا جماعه دا المفروض احنا نقوله ل اقبلني ربنا اللي بينادي وانت بتقبل ولا بتقبلش يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا كلها مره و ا ح د ة في ل ح ظ ة و ا ح د ة في دمعه و ا ح د ة في س ج د ة و ا ح د ة فاستغفروني أ غ ف ر لكم سمع ن د ا ربنا في أ ث ر من الاثار عبدي أ س ت ر ك ولا تخشاني و أ ذ ك ر ك وتنساني هل أ ت ى أ ح د على بابي فلم أ ف ت ح له هل س أ ل ن ي أ ح د فلم أ ع ط ي ر ب ن ا جماعة ربنا في ا ل أ ث ر بيقول إ ن ي والانس والجن في ن ب أ عظيم أ خ ل ق ويعبد غيري و أ ر ز ق ويشكر سواي خيري إ ل ى العباد نازل و أ ن ا غني عنهم وشرهم إ ل ي صاعد وهم أ ف ق ر شيء إ ل ي أ ه ل طاعتي أ ه ل محبتي و أ ه ل معصيتي لا أ ق ن ط ه م من رحمتي إ ن تابوا إ ل ي ف أ ن ا حبيبهم و إ ن لم يتوبوا إ ل ي ف أ ن ا طبيبهم أ د ا و ي ه م أ ب ت ل ي ه م بالمصائب لأطهرهم. لاطهرهم من المعائب من أ ع ر ض عني ناديته من قريب انت رايح فين الى خير مني ومن أ ت ا ن ي اللي جاي ب ق ى ب يقلق و بلني رب تلقيته من بعيد أ ح س ن يرجع تاني عبدي أ ل ك رب سواي انت رايح فين يا ج م ا ع ة ك ل م ة أ ل س ت بربكم مشقتش ا قلوبنا ازاي يا ج م ا ع جماعة ربنا ب ي ن ا د ي ك ربنا بيناديكم ربنا بيناديكي ا كل ع ا ص ف القارات السته ربنا بيناديكي ا كل معرضه على أ ر ض الله ربنا ب ي ن ا د ك يا كل واحد ب ر ز ت ه بالمعاصي من أ ع ج ب نداءه الله في ا ل ق ر آ ن كله نداء الله في س و ر ة البرج للي ل و ل ع و في المؤمنين للي ل خلوهم ف ح م ة للي ل حرقوهم بالنار في ا ل أ خ د و د وهو بيقلهم و إ ن بطش ربك لشديد لو فضلتوا معرضتها انتقم منكم إ ن ه هو ي ب د أ ويعيد دولتكم دي هتزول وقتهم د و ل ة حق اسمع بقى طب أنا... طب انا بعد ما عزبت المؤمنين وولعت فيهم وحرقتهم حم... هيقبلني ازاي اسمع وهو الغفور الودود ده هيغفرلكم وكمان هيعطيكم ويودكم ود الحبيب لحبيبه بعد ما ولعوا يا رب في و ل ا ئ ك بعد ما و ل ع و ف ل ي ا ئ ي بس يرجعوا يقولوا قبلني يا رب يرجعوا يا اخواني لازم كل واحد فينا يقولوا قبلني يا رب لازم يا جماعه الوحيد في الدنيا دي اللي مقالش ا قبلني يا رب هو إ ب ل ي س ترد تبقي زيه ترضع تبقى معاه في ا ل ج ن ة وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م بيقول لمين للي عملوا زيه للي ق ل د و ه للي مقالوش ا يقبلني يا رب للي مكانوش ا عايزين ربنا للي مكانوش ا عايزين يتوبوا ن ت لو ملتش يقبلني يا رب هتعيش برا هتعيش بعيد ازاي هتعيش برا ر ح م ة ربنا ازاي هتعيش بعيد عن ر ح م ة ربنا ازاي يا ج م ا ع ة يا ج م ا ع ة ا ل ر س ا ل ة الاولى ا ل ر س ا ل ة الاولى في اول ح ل ق ة في س ل س ل ة تقبلني يا رب ا ل س ل س ل ة الي ل بتيجي بعد الفطار ان شاء الله قبل ما ن ب د أ بقى ان شاء الله يعني باذن الله بعد تلات ساعات ان شاء الله الجزء التاني من ا ل س ل س ل ة او الجزء التاني من ا ل ح ل ق ة لان هيبقى ان شاء الله نظام ا ل س ن ة دي ف ي م ح ا ض ر ة وسكشن ا ل ت ج ر ب ة الاولى الي ل مجربنا ان هيبقى ا ل م ح ا ض ر ة بعد الفطار والسكشن بعد التراويح ان شاء الله م ح ا ض ر ة الاول اكلمك ووصيك ونشحذ همه بعض وبعد كده ساعات إ ن شاء الله أ ن ت الوقت سمعتني وانت سمعتيني بس أ ن ا ل س ه ماسمعتكش أ ن سمعت... ا سمعت عنك بس ماسمعتش منك أ ن ت سمعتني بس أ ن ا ماسمعتكش أ ن ت محتاج حد يسمعك محتاج حد يسمع ا ل جواك محتاج حد تفتحله قلبك محتاج حد تشكيله من اللي ج و ا د ما عدش حد معبر حد إ ل ا من رحم الله طريق ا ل ت و ب ة طريق خطير محتاج حد ياخد بايدك فيه محتاج حد يصاحبك فيه عشان كده ا جماعه كانت فكره البرنامج التاني ان البرنامج ا ل أ و ل ا ن ي اللي احنا فيه ده برنامج دور عن ا ل ت و ب ة يعني ايه دور عن مش ح ل ق ة ا ل ت و ب ة لا د ه احنا يا ج م ا ع ة ا ل ت و ب ة دي تلاتين م ح ط ة ان شاء الله أ و أ ك ت ر أ و أ ق ل ه ن أ خ د كل يوم م ح ط ة من محطات ا ل ت و ب ة كل يوم مرحله من مرحله التوبه دي دوره في التوبه ازاي تتب احسن توبه ازاي تقطع اعظم رحله في وجود رحلتك ل الله ص ح ي ح ه ن ا خ د إ ن شاء الله يا ج م ا ع ة ا ل ت و ب ة كل يوم م ح ط ة مع بعض عشان كده كنت عايز مايكتبوش ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة وبعد كده قلت مش م ش ك ل ة أ ق و ل ه ا ل ك أ ن ا ا ل م ح ط ة ا ل أ و ل ى النهارده قبلني يا رب ب ك ر ة ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن شاء الله بعض ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ل ث ة قلت سبحان الله طب كده أ ن ا قلتلهم ت و ب و بس أ ن ا عارف إ ن التايب ده بيبقى تايب مش عارف يعمل إ ي ه وهيسيب إ ز ا ي وهيقدر ولا لأ؟, ولا لا وهيدخل بيئه الدين ازاي وهيلاقي صحبه ولا لا وعنده شبهات و ق د م ه حوائق والشيطان مش هيسيبه ن فقلت س هتسيبه ه مش ف ان شاء الله ج م ا ع ة يبقى اعمل برنامج تاني ان شاء الله بعد ا ل ت ر و ي ح ب إ ذ ن الله البرنامج التاني ده انا ه س م ع ك م فيه بقى هيبقى البرنامج التاني ده عن عقبات ا ل ت و ب ة تقولي فيه مشكلتك ايه في طريق ا ل ت و ب ة تقولي فيه قصه توبتك ايه تفيد الناس كلها بيها تفتح قلبك للدنيا كلها كلنا في رمضان نفتح قلوبنا ا لبعض كلنا في رمضان نحب بعض ونخاف على بعض ونخرج من رمضان تايبين بحق ي ق ي بدل ما اقولك كلام واسيبك ت ب ط راسك الحياه ب تنفع وقعت لا مع بعض يا جماعة إن شاء الله مع بعض وهسمعكم إذن الله سبحانه وتعالى الحاجة اللي قبل ما عايزكم هتسمعوني مع وهسمعكم بعض بإذن وقت تتخيلوها إن ن سيب كويس يا جماعة الحياة كل جماعة قبل من غير معاصي ي انا جماعة م غير م ع ص ي أنا عايزين ا ل ح ي ا ة بدون أ ي م ع ا ص ي ة الشاب معتقد انه لا يمكن عايش من غير النادي من غير البنت من غير المواقع من غير كذا من غير ك... انا لا يمكن عايش من غير مخدرات أ ن ا مقدرش عايش من غير شهوات السر أ ن ا مقدرش ع ي ش من غير فلان أ ن ا مقدرش ع ي ش من غير فلان أ ن ا مقدرش ع ي ش من غير تمسلات أ ج ن ب ي أ ن ا مقدرش ع ي ش من غير منزل وصاحب وكلم أ أ ن ا ع ي ش من غير مصيف ازاي أ ن ا ع ي ش من غير م ر ي ن ا ازاي أ ن ا ع ي ش من غير من غ ي ز ا ي يا ج م ا ع ة سيدنا آ د م كان قدام مليون شجر في ا ل ج ن ة إ ب ل ي س خلي ب ص ا ل شجر ة و ا ح د ة اللي بيجي ي ع ص ي إ ب ل ي س عايزو يخلي حس اني ماعادشي في شجر هي د الوحيد ما عادش يقدر يعيش من غيرها هو ا ب ن ي س بحاسسك الاحساس ده انت لو فتحت عينك هتلاقي مليون ط ر ي ق ة ل ل س ع ا د ة انما انت اللي مش حاسس يا ج م ا ع ة ما حدش يدور على ا ل س ع ا د ة في جهنم م ع ص ي ة الله عن الجهنم حدش ي د و ر ع ل ى السعادة ف ي جهنم عايزين الى ان القاكم ب إ ذ ن الله في البرنامج التاني افتحلي قلبك ان شاء الله بعد ا ل ت ر و ي ح ان شاء الله عايز افكركم إ خ و ا ن ي إ ن إ ح ن ا في شهر رمضان شهر القبول العظيم فتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة إ ح ن ا في ثاني ليله ة و إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من رمضان فتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة فلم يغلق منها باب يعني كل اللي جاي مقبول زي م و ز ي ر يفتح باب الكل زي ممالك ما يفتح أ ب و ا ب أ س ر ه الكل اللي عايز ياخد ح ا ج ة أ و يطلب ح ا ج ة ولله المثل ا ل ع ل ى كل مقبول كل اللي هيجي ي ت ق ب ل أ ق ب ل ولا تخف اقبلي ولا تخافي ده ربنا بعت منادي ن ا د ي كل ليله بقلبك الوقت في رمضان بيقول يا باغي الخير اقبل اقبل على الله قله ل ب ل ن ي يا رب تعالوا ربنا يا ج م ا ع ة رمضان جاي عشان نقبل من الله رمضان جاي عشان يحل كل مشاكل حياتنا وقضايا حياتنا يا ج م ا ع ة ان شاء الله ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى عايزين ا ل ت و ص ي ة عم نتقابل بعد تلات ساعه اربع ساعات ان شاء الله عايزين ا ل ت و ص ي ة في كل ساده في ا ل ت ر و ي ح نقوم الوقت ي ل ا ب إ ذ ن الله ب إ ذ ن الله ننزل نتوضا ونصلي ركعه التوبه و ن ق و ل في كل ساده أ ق ب ل ن ي يا رب ونقله و من أ و ل رمضان اعتظر يا رب عن كل ذنب و ع ص ي ه وعن كل يوم اساءت ظ ن برحمتك وما كنت كان شاب عايز يتوب ب يقول لواحد انت تظن ان انا لو توبتها ب ق ى سعيد ي ا ده انت لو توبتها تبقى اسعد انسان في الوجود متخافوش ا من ربنا متخافوش ا من ربنا يا امه محمد اللي ح ط ت على عينه شلن واحد يقول الدنيا س و د ة يجي واحد يشيل الشلن من على ع ي ن ه يلاقيه كان شلن والدنيا ك ب ي ر ة و م ن و ر ة كل اللي بينا وبين ربنا شلن مهوش ا ح ا ج ة اصلا وهم وهم يا ج م ا ع ة ربنا كبير ربنا العظيم ربنا الجميل ربنا الودود ربنا الكبير ربنا الغني ربنا ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ربنا العلي الكبير ربنا الرحمن ربنا الرحيم ربنا الود ربنا اللطيف ربنا القريب ربنا المجيب ربنا السميع العليم البصير ربنا البر التواب ربنا الغفور ربنا الغفار ربنا ذو الجلال الجلل والإكرام يا ل ا م يا أ محمد م ربنا اللي بصفاته ك ده نخاف منه نبعد عنه ه س ي ب ك ل و ق ت ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى عشان نتقابل في السكشن ا ل ل ي ع ن د ه ق ص ة توب ة شايف ان الناس هتنتفع بيها ي ت ص ل بين ان شاء الله ب إ ذ ن الله البرنامج يفتح ل ق ل ب ك الوالبرنامج ا ل ل ي انتو ا ب ط ا ل ه بقى انتو اللى انتو المفروض انتو اللي فيه ا ل ل ي ع ن د ه م ش ك ل ة م الرقى ا ل ل ي ح ص ل له ت ج ر ب ة ا ط ا ع ت ق ل ب ه ب س ب ب م ص ي ة عمل هوندم ا و عايز يحظر الناس من ا ل م ص ي ة ده ه ة ي ت ص ل بين اخواني إ ي ت ص ل بين ابذن إ الله سبحانه وتعالى و يعني يفتح لنا البو و نفتح ق ل ب ع ض ونوصل لربنا سبحانه مع بعض عشان نيجي بعد الشهر ده مايبقاش في حد تايه بقى ي ب ق ى السلسلتين دول مع بعض إ ن شاء الله موسوع ة أ ي حد عايز يتوب بعد كده قدامه د و ر ة بتاخده خطوه خ ط و ة خ ط و ة خ ط و ة خطوه في الطريق لحد ما يوصل للانقلاب العظيم في ا ل آ خ ر إ ن شاء الله إ ن ا ل ز ن ب اللي كان بيقع فيه يتحول ل د ع ي ه إ ل ى الله ضده إ ز ا ي هنمشي مع بعض إ ن شاء الله في ذلك الطريق إ ل ى الله في ذلك الطريق إ ل ى ا ل ت و ب ة ولجنه التائبين في ذلك الطريق الى قبول الله و أ و ل م ر ح ل ة كانت ا ل ن ه ا ر د ة ان كلنا هنقف على باب ربنا ا ل ن ه ا ر د ة هنقف على بابه في كل سجده في ص ل ا ة التراويح و ا ل ع ش ا هنقف على بابه في كل سجده في ركعتين ا ل ت و ب ة اللي نصليهم ا ل و ق ت ي وهنقوله ل اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني على مكان مني يا رب اقبلني على مكان من ذنوبي وخطاياي واثامي ا رب وان شاء الله هيقبلنا كلنا وهايرحمنا كلنا و ه ي ك ر م ن ا كلنا انا اخوك أ ن ا خ و ك و خ و ك ي أ ن ا خ و ك كبيري اهوك إخواني ا في ل ل أ خ و م ا ت ك س ب شمني نتصل ونكلم ونفتح ق لبن و ا ل ب ع ض إ ن شاء الله ونبقى حبايب و ص ح ا ب و أ ص د ق ا ء ونبقى إ ن شاء الله رفق ا ء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ج ن ة ا ل ردوان أ ق و ل قولي هذا و استغفر الله ل يولكم الله مقبلنا على مكان ا من الله ا مقبلنا على مكان ا من اثامنا وزنوبينا وخطايا ن الله مياربنا ان نطمعوا ان تغفروا لنا خطيئتنا يا ي و م الدين. اللهم اجعل رمضان اذ خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم لك الحمد ان بلغتنا رمضان فكما بلغتنا ا ي ا ه فاجعلنا فيه من الفائزين يا رب تب علينا لنتوب يا رب اجعلنا من التوابين المخلصين الصادقين تب ع ل ى عصتهم م محمد يا رب, رب عسى الله ان ي أ ت ي بالفتح يا رب عسى الله ان ي أ ت ي بالفتح يا رب ع ص ى الله أ ن ي أ ت ي بالفتح افتح قلوب العصا و ا ل ع ص ي ا ت لدينك وللهدى يا رب العالمين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم أشهد أن أنت وأتوب قولي ولكم الله لي اللهم لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب ليك الله خير هذا سبحانك استغفرك وأجزاكم يا بحمدك أخير 「いつもどおりに」